بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادر تبير زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاقكما إن الله سبيع بصير الذين يغادرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم من جلائي ولدنهم وإنهم ليقولون منترا من القول وجورا وَلَمَنِ انْوَاءُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ كَمَرُّوا لِمَطَامِئٍ مِنْ ظُلُمَاتٍ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ خَاشِعِينَ لَهُ خُشُوعًا فَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُم مِّنَ أما لم يتطع فرق عام ستين بسينا بابتا لتؤمنوا بالله ورسوله وإذ حدود الله والكافرين عذاب جديد إن الذين يحاكون الله ورسوله خبثوا كما خبث الذين من قبلهم إن وقد أنزلنا آيات بينات والكافرين عذاب ممين يوم يبعثهم الله جميعا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 وذلك الله وما هم ثم يمذكرهم بما أملوا لهم القيامة إن الله بقل بشيء عظيم ألم تر إلى الذين نوعا من نجوى ثم يردون بما نوعا ويتنادون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول جاءوا لم ويقولون في أنفسهم إن عذبنا الله بما نقول أثبهم دهن لم يصدون المصير لا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تناجوا من والعدوان والرذان ومعصية الرسول وتناجوا من والتقوى واتقوا الله الذي لا يُشْرِكُون إنما النجوى من السيطان الذين آمنوا وليس من شيئا إلا بإذن الله وعلى الظالم طيك واتر يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالك تفسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انسنوا فانسنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الحم درجات والله ما تعملون طبيب يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا صدقه ذلك خير لكم واظهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ااشتقكم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فان لم الله عليكم فاقيموا الصلاة الله ورسوله والله بطير بما تعملون فلم ترين الذين تولوا حوما غرض الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحبطون على الجديد وهم يعلمون فحسب الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا لن تغني عنهم وَأَوْلَادُهُمْ ولا اللَّهِ من الله شيئا أولئك أطحاب النارهم فيها قادرون يوم يبعثهم الله جميعا فيحفظون له كما يحفظون له لهم ويحفظون أنهم على سيء ألا إنهم هم الكابدون استحول عليهم الشيطان أولئك حف الشيطان فلا ان حف الشيطان هم القاسبون إن الذين يحافرون الله ورسوله أولئك في الحذبين أجد الله لأطلبن أنا إن الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وابتون من حدى الله ورقل له ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك تتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأمار طالبين فيها رضي الله علم ورضو عنه اولئك عزت الله الا ان الله